114. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 116. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بطواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسكياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليه فسواها ولا يخاف قداها